بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك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 من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا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 يا اختها ما كان ابوك امراء سوء وما كانت امك بغيه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال ان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 أسمع بهم وأبصد يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 نهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان من رحمن عصيا يا أبت إن خاف من يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب انت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لارجو من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 الايمن وقربناه له من رحمتنا اخاه هارون في الكتاب اسماعيل إن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 وَإِنَّهُ كان صِذِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ دُرِّيَّةِ آدَمَ ومن من حملنا مع الوحي ومن دل في إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا وبكيا فخلف من من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر بعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لزو فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنا من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أَوْلَى بها صنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا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 واحسنوا ديا وكما اهلكنا قبلهم من قربهم احسنوا اذان ذورا وريا قل من كان في الظلمات فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون بل هو شر مكانا وأبعث جنبا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما له وولدا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 واتخذوا من دون الله آلِهَةً ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تر أَنَّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تغذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 دكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا تاتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟